يدخلون ا ل ل ه أفواجا ف س ب ب ح ح م د ربك و ا س ت غ ف ر ه إنه ك الله ن توابا ا ح م د ل رب ا ل ع ا ل م ي ن ص ف ض ي ل ل ر م ح ا ت ب ا موسوعه ا ل د م ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه غير الموقف 愛の声を聞いてくれている人生を送ってくれている人生いいる人生を送ってくれている人生を送っ ا ل م ط ن ع على ا ل ط ب ا ئ ر والنيات يا من أ ح ا ط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق ع ز ة وحكما اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت 「あなたの手を借りてくれたり」「あなたの手を借りてくれたり」 ل و س و ع ه النابلسي ربنا ا تسر ق ل و ب ع د إذ ل ا ت ل ع ل في ق ل و ب ن ا ل ا ل ل ا م ي ه ك س ر ن اجبر أ كسرنا تجاوز عن سيئاتنا يا 「今夜も楽しでいる」「今夜いる」「今 صغار. اغفر لهم وارحمهم ب ن ت ع ه م ب أ س م ا ع ه م و ب ص ا ر ه م وقواتهم اللهم من كان منهم حيا اللهم ف أ ط ن في عمره في طاعته ك يا اللهم اغفر ذنوبنا وارحمنا وارحمنا و ا ر ه م ن ا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا ه ا ر ح م ن ا وارحمنا يا رب العالمين أسألك نسالك ان م تيسر لنا من يدعو لنا بعد مماتنا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم ن س أ ل ك ق ل و ب ا خ ا ش ع ة و أ ل س ن ه ذ ا ك ر ة و أ ع ي ن ا باكيا يا رب ن س أ ل ك أ ن تغفر لنا و ت ر ح ب ن ا في هذه ا ل ل ي ل ة الشريفه يا رب انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إ ن ك عفو تحب العفو ف ع ف عنه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه ربنا هل لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا قرتا وجعلنا للمتقين إ م اماما يا أ ع ط كل واحد منا م س أ ل ة ي ا أعطي ك ل و اللهم ح د منا م س أ ة ا ل إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تفك السحر عن المسحور ي ن والعين عن ا ل م ع م و ن ي ن والمس عن الممسوس ي ن اهد ي شباب وفتيات المسلمين اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم يا رب ردنا اليك ردا جميلا اللهم فاحفظ هذه ا ل ا م ة ا ل إ س ل ا م ي ة يا رب احفظها من كل ش ر و ر احفظها من ت ر ف ص المترخصين وبكر ا ل ب ا ك ر ي ن اللهم احفظ علينا ديننا و إ ي م ا ن ن ا واملنا يا رب احفظ علينا ديننا و إ ي م ا ن ن ا و إ س ل ا م ن ا